تحت عيوني لما شفتك يا عيوني جايت حلي بعيوني دنيتنا بكل شيء فيها شميت ورودي انت وحلات وجودي حبك توجلي وعودي وكلمتنا لا ممحيها خبيت بصدري جلبك كان ودي دفيك شميت الكذب بحبك ايه الله يجواني ja je hebt me niet vergeten maar je hebt تحروفي انت بايدك يا خوفي كل وعودك ما توفي وجصتنا ما تكفيها وعات من الاول انت تخطي تتحول علي يا مراهن ما تحمل شمعتنا بايدك فيها خبيت بصدري جلبك كان ودي دفيك شميت الكذب بحبك ايه الله يقوي جايت حمل ben en je